اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال اباوتين وعلى ال اباوتين انك حميد مجيد اما بعد نبدأ بأول سؤال وما زال حول الوسواسي في الوضوء والصلاه السائل يقول اشعر احيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض وكذلك في الصلاة ولا ادري هل هذا حقيقه ام وسواس حتى انني كثير الإعادة للصلاه والوضوء مما جعلني احيانا لا ادرك صلاه الجماعه وافكر كثيرا في الصلاه يعني يفكر كثيرا وهو يصلي قال هذه الوساوس يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه الوساوس من الشيطان والواجب عليك تطراحضها وعدم الالتفات إليها واكمال وضوئك وصلاتك واكمال وضوئك وصلاتك لما بمثابه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه شكى الي رجل يخيل اليه شيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه متفق عليه وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا وجد احدكم في بطن شيء فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الحديث يعني بكل مؤمن ومؤمنه انه لا يغلب له انصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس بل يشرع له الاعراب عنها حتى يعلم يقينا انه خرج منه شيء وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء انه قد انتقض وضوؤه والله ولي التوفيق او تقول انتقض وضوؤه والله ولي التوفيق السؤال التالي ان فتاه انا فتاه لما اتزوج بعد هذه السائله تقول انا فتاه لم اتزوج بعد طبعا انا لا معلق على هذه على هذا السؤال الذي بدان به لانه قد تقدم معنا امثاله في المجلس السابق السؤال التالي ونحن في الكلام على نواقض الوضوء انا فتاه تقول السائله ان فتاه لم اتزوج بعد واعاني من نزول ماده بيضاء كالحليب يعني في اللون وفي نعم وهي تنزل في أغلب الاوقات مما يجعل التخلص منها صعبه يجعلوا التخلص منها صعب هذا الضبط ولذلك سالت اختي المتزوجه وقالت انها تخرج منها ايضا وانها ماده طبيعيه وتدل على الطهاره يعني لعلها تقصد القصه البيضاء التي تخرج بعد انتهاء الحيض أو عند انتهاء الحيض وديت وهي من علاماته وبعد ذلك أصبحت اصلي واصوم بشكل عادي وبدون اعتباري انها نجاسه وفي مره اطلعت على الفتوى بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة عن نجاسه ويجب التخلص منه وتخصيص ملابس للصلاه فما الحكم في هذه الماده في التي كالحليب وما الحكم اذا كانت شفافه وبغير لون أنا لا ادري هي تريد أو ظنت الأخت المسؤوله انها تلك القصة البيضاء أو السؤال عن بعض الرطوبات أو بعض السوائل الافرازات التي تخرج من بعض النسوه فاجاب الشيخ الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائل المائعات كالماء الذي ذكرتي يعتبر نجسا ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاه اذا كان مستمرا إذا كان مستمرا ينام الى انقطع اما اذا كان ياتي وانقطع فبعد ان قطائه لابد من الاستنجاء والتطهير اثي بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمستحاضه تتوضئي لكل صلاه ويجب غسل ما اصاب البدن والملابس منه وما خرج بين الوقتين يعفى عنه اذا كان مستمرا طالما أنها تتوضا وتستنجي وتتوضا وتتحفظ عند اول وقت كل صلاه ولو كان خروجه في الصلاه اذا يعفى عنه لو كان يخرج في الصلاه كدم الاستحاضه ويستثنى من ذلك المني يعني مما يخرج من السبيلين يستثنى المني لانه قاذر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوه فإن كان خرجه عن غير شهوه يعني كان خرج من شخص مني لمرض او لانه مثلا حمل شيئا ثقيلا أو غير ذلك مما اوجب خروج المني لا على نحو الدفث والشهوه واللذه ف حينئذ لا يعتبر المنية الموجبة للغسل لان المنية الموجبة للغسل يخرج دفقا بالبعد انتفاض بشهوه فاذا لم يكن كذلك فليس ذلك اوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاه ونحوها كالطواف ومس المصحف طبعا هنا إذا كان المقصود في السؤال ما يعرف برطوبه ف... بالإفرازات ب... بالافرازات التي تخرج من بعض النساء وهي تخرج على الاستمرار فنعم هذه عند جمهور العلماء تعتبر نجسه ومناقضه للوضوء عند الجمهور تعتبر نجسه ومناقضه للوضوء الا ان بعض العلماء لم يعتبرها نجسه ووقاء ومن من التعاليل التي تذكر انه لم يدل دليل على نجاستها وان البلوى بها عامه فلو كانت نجسة لنبته على هذا ولكن هذا بعض اهل العلم قال هي ليست نجسة ولكن لابد فيها من الوضوء بعض اهل العلم قال ليست نجسة ولا وضوء فيها ايضا وهناك ملخص في هذا كلام في هذا للشيخ بن عثيمين ومبحث حتى كتبته بعض النسوه والشيخ بن عثيمين اطلع عليه و حتى كتب شيئا يسيرا حوله في تفصيل هذه المساله فقط نحن نمشي باختصار فليذا اجير الى المساله تعرف الاخوه ان فيها ماذا كلاما لكن جواب الشيخ هنا يريد ان هذه الافرازات ماذا ناقضه للوضوء ومنجسه للثياب وهذا قول الجماهير هذا قول الجماهير أن الريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم هذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء بل توجب الوضوء فقط وهذا قد تقدم معنا في الكلام على الاستنجاء فلنعيده هنا يجب الوضوء فقط وهو الوجه مع المضمة والاستنشاء وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الراس مع الاذنين وغسل الرجلين مع الكعبين طيب سؤال كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ وبعد قليل دخلت امراه وصافحت الجميع وايش والشيخ بالمره هذا الشيخ, هذا الشيخ يعني ايش شيخ هو يعني بالشيخ منصر فهمت اقول لك في شيخ الازهر وشيخ منصر فاحيرني <تصفيق> يكون هو ال الذي من الازهر هو بمثابه لا حول ولا قوه الا بالله انا مرة كنت في حافلة ودخل شخص وبنته حتى وقتها خارجا من الجامع وباللباس الازهري المعروف ونظر في الصف الاول في في الجنب تركب حافله فركب شخص حافله ايضا يلبس لباسا ازهريه وملمع الكراسي خالية يعني كراسي خاليه وكرسي فيه شخص ذهب الى الكرسي الوحيد على ما اذكر الذي فيه امراه وجلس بجوارها فاته وهو ملمع من هنا وملمع من كنت يعني تود ان كماذا والله ماذا يريد يتعبوننا بالايش بالازهر وما الازهر وال هؤلاء المتخرجين من الأزهر من أسباب انتشار الضلال والفساد بين الناس هبوا وهذا قليل دخلت امراه وصافحت الجميع وبعد ان نادى المؤذن لصلاه العشاء تتخمن المستوى دخلت امراه وصافحت الجميع تفهم ترى المستوى نسال الله العافيه وبعد ان نادى المؤذن لصلاه العشاء قام الشيخ وصلى وبعض الصلاة سالته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه طبعا هنا المراد سلمت يعني صافحت ولكن انت شاء يعني لابد أن تميز في اللغه وفي الاخبار والاثار وفي كلام اهل العلم بين السلام والمصافحه اشتاج مثلا قبرن يقول سلم النبي وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان بالنسبه تسلم عليهم بغض النظر عن الكلام في اسناد سلم الشخص يقول ان سلم سلم يعني قال السلام عليكم السلام عليكم هذا التسليم اما هذه ماذا مصافحه لماذا الناس يقولون في المصافحه تسليم لانه في الغالب الذي يصافحه يقول السلام عليكم ف هو مراده بسلمت يعني صافح السلام عليه راجئ دون ان يتوقف اجابني اذا لم يكن هناك سوء نيه من كليهما فانه يجوز لاي منهم الصلاة بدون وضوء فما راي فضيلتكم في قولي اولا قبل ان نقرا الجواب لا بد من التمييز بين الحرمه والحل ونقض الوضوء وعدم نقض الوضوء عرفت لماذا لانه عند عامه الفقهاء مصافحه المرأة الأجنبية خصوصا الشابه محرم وعند الجماهير وهذا الذي لا ينبغي الخلاف فيه لا فرق بين أن تكون شابه أو غير شابه حتى العجوز لا تجوز مصافحتها ولكن انا اشير الى خلاف عند الحنفية في الايش المرأة المتجله في المراه العجوز لكن هذا الخلاف لا يلتفت اليه الراجح انه لا تجوز مصافحة المراه الأجنبية شابه كانت أو عجوزه هذه مساله يحرم هذه مسألة حرمه المصافحه حرمه المس لأن هذا أولى من النظر كما يقول البقاع ان الذي حرم النظر من باب اولى ان يحرم المس كان تحرم عليك ان تنظر مجرد نظره فكيف ست... السلام عليكم والله انا لا انظر بدون ان تنظر تصافح "...إن الذي حرم النظر من باب اولى ان يحرم المس هذا هذا كلام حضاري س كلامي يعني ليس كلامي استنتاجي. كلام استنتاجي هذا كلام بالكر والفقهاء في كتب الفقه النووي وغيره واضح حتى لا يظن بعض الاخوه ان هذا الكلام يعني ماذا بال... لا هذا كلام استدلالات الفقهاء بارك الله فيكم هذه مسألة مساله ان هذا ان هذا ينقض الموضوع او لا ينقض الموضوع هذه مساله اخرى اليس كذلك فمثلا على عند الحنفيه الذي يمس امراه شابه بشهوه لا ينتقض وضوءه بمجرد المس ولكن هذا حرام او حلال حرام صحيح طيب عند الشافعيه الذي يمس زوجته بدون شهوه ينتقض وضوءه وهذا المس حرام في نفسه حرام او حلال ها لان هما حلال لكن ينتقدوا لان بما المراد بالمراه الأجنبية هنا لم نقل ما حكم مس المراه الاجنبيه عندنا مقالان إذا كنا نتكلم في المصافحة هذا باب اذا هي المراه التي ليست زوجتي ويحل لي تزوجها ولو بعد حين يعني بحيث تشمل أخت الزوجة والخالتها وعمتها يحرم عليك الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها لكن اذا ماتت المراه او طلقتها ويمكن ان تتزوج اختها او عمتها او خالتها فاذا من المرأة الأجنبية في حرمه المصافحة والمس هي المرأة التي ليست زوجه لك وليست محرمة ليست زوجا زوجه, زوجة وليسه محرمه عليك على التابيد أما في باب انتقاب الوضوء فالمراه الأجنبية هي المراه التي يجوز لك الزواج بها المراه التي يجوز لك الزواج بها بما يشمل من زوجتك بما يشمل زوجتك زوجتك ايضا يجوز لك الزواج بها او لا يجوز هم عبد العزيز زوجته يجوز لك الزواج بها او لا يجوز هم يجوز او لا يجوز يجوز انت تتزوجها ايش لا لا يا رجل لا لا, لا, لا يجوز بدليل لا خلاص خلاص خلاص, خلاص. يجوز يجوز لك ان تتزوج زوجتك بدليل انك انك لانا متزوجها اليس كذلك <تصفيق> يجوز ولو ليس الآن كل امراه يجوز لك الزواج بها ولو ليس الآن كما ذكرت أخت الزوجه عمه الزوجه خاله الزوجه امراه آآ مثلا آآ آآ ايش قلنا امراه متزوجه بالغير تفهم هذه لا تتزوجها الان لكن يمكن شرعا يجوز او لا يجوز في اصل الامر لكن الان لا يجوز فاذا هي امراه اجنبيه لان شخص يقول لا هذه امراه متزوجه اذا لا فتنه لكن المراه الشابه هي المشكلة هذه تفتح التعليلات المراه التي ليست متزوجه هي المشكله مو متزوجه خلاص انا انا وتقولوا لبعضهم كيف تاتي اخت اياتي اخوك ومع اخو زوجته وانت ومعك زوجتك تتصافحون جميعا يقول لي يا اخي لا باس نحن اخوه وهي متزوجة وهذه متزوجة لا مشكلة يعني لا يمكن أن يتزح سبحان الله سبحان الله والاعاذ بالله تعالى من الشر والسوء هذا كلام واضح لكن انا اذكر هذا لأنك تجد الناس يرددون واكثر البيئات الآن فيها الاختلاط شائع بطريقه من جدا اليس كذلك تجد الاهل والاصدقاء والاصحاب والجيران يجلس بعضهم مع بعض بالساعات كما نجلس نحن سويا هكذا كما اجلس انا ومصطفى هكذا تجد رجل مع امراته و... وكان شيئاني اليس كذلك وبعدين يقولوا لا نحن هكذا لكن كن تكرمون من حيث تدون من حيث لا تدون تحصل, تحصل بلايا بلاءا ورزايا من حيث يشعر المراه ومن حيث لا يشعر ومعصيه الله لا تاتي بالخير ان بعضهم يقول لا الاختلاط يؤدي الى تخفيف الكبت الجنسي ولكن أنتم مشايخ وسنية وملتحون يكون عندكم هذا كبت جنسي بسبب انه لا يوجد ماذا اختلاط و سبحان الله وفي دول الكفر عندهم اختلاط اشد مما هو عندنا الرجل ياتي ومعهم امراته الرجل الثاني يقبل امراته ولا يقبل الرجل اليس كذلك تعرفون يقبل الرجل المراه ويترك الرجل متعمد يعني هل خف عندهم الكبت والبلايا والمزايا والاحصائيات موجوده تتطور في كل دقيقة في كل ساعه في كل يوم حال كم حاله من كذا ومن كذا وكم كذا هذا معناه ايش دكاكين مفتوحه للبلايا والرزايا و وغترين تعرض فيها البغائر، بتارين، باترينا تعرفون الباترين موجود بالسعر على ما يعني على ما ذكر. ما اعاذ بالله تعالى نسال الله العالم نعم. صحيح لا من الفصل بين البابين، باب حرمه المصافحة وباب نقض الوضوء او عدم نقضه، فقد يقال إن المصافحه محرمه ولكن لم ينتقد الوضوء على قول وقد يقال ان المصافحه جائزة ولكن تنقبر وضوء على قول كما ذكرت الان لمن فني وكان مستتضما الجواب لا يجوز للرجل أن يصافح المراه الأجنبية اذا من هي المرأة الأجنبية الذي يجوز لك الزواج بها تقول ايضا تدخل يشكر في هذا الزوجه دي انا نعمه ان تزوجت بها فاستثنيت فخرج ايه ده كنا معاده الزوجه لكن لما ناتي بعد هذا نقول مثل مره الاجنبيه ينقض الوضوء من المره الأجنبية التي يجوز لك الزواج بها ويدخل في هذا الزوجة لأن هذا حق لا يتعلق بنفس الزواج واضح؟ بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني لا اصافح النساء وهذا ثابت في الصحيح وقول عائشه رضي الله عنها وهو ايضا في الصحيح والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يد امراه قط ما كان يبارعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنه أما ذكر الأخرق الذي يقول ليس هناك سوء نيه سوء النيه قد ياتي بعد هذا لو فرضنا انك الان ذهبت ستصافح امراه وليس عندك سوء نيه اهلا وسهلا اختي في الله مرحبا ثم بعد هذا سوء النيه جاءك اول ما لمست هذا احد الدكاتره في كلية اللغة العربية في جامعه الازهر كل امام الشافعي كان يتغير رايه بحسب الظاهر بحسب, ال... بحسب, ال... بحسب الملمس ذهب الى العراق وكان يصافح النساء فيجد المراه ذات يد خشنه فيقول لا اذا لا ينقض الوضوء جاء الى مصر صافح اول امراه قال لا انقض الوضوء كلام يوم تقضى هذا انا مش شايف كده انا الفقه والفتوى والمسائل على الملامسه ايد النساء والعياذ بالله تعالى هذا كلام يقوله في ينقل لي هذا من حضرت تلك المحاضره في في يقول هذا مدحا يعني لا لمدح لمن ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنه ان مس المراه ففي نقبه للوضوء خلاف والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان عن شهوه او غير شهوه فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا طبعا هذه المسألة مسألة مسل المراه فيها خلاف على ثلاثه اقوال القول الأول وهو الذي رجحه الشيخ هنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن شهوه او غير شهوه القول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن شهوه او غير شهوه وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله القول الثالث أن مس المراه بشهوه ينقض الوضوء وان المسها بغير شهوه فلا ينقض وضوءه وهذا قول الحنابلة ومن وافقهم يقول فان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا وفي هذا الحديث نظر من جهة تثبيته تخريجه وليس بالصحيح واستدل بأدلة متعددة الاخذ والرد فيها يطول ان الاصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها ولان هذا طبعا هنا الذين الشيخ سيجيبها ولان هذا مما تعم به البلوى في كل بيت فلو كان مس المراه ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيانا عاما ان قوله تعالى الا النساء فالمراد به الجماع كما قال معبص و جماعه من اهل العلم ولكن بعض السلف ايضا كعمر قال في قبله الرجل المراه وجسه بيد وجسها بيده الوضوء كما رواه مالك في موطئه ان اذا قبل المراه او هي يلمسها بيده في هذا الوضوء المساله فيها خلاف بين الفقهاء قال وليس المراد به مس اليد في اصح قولي العلماء هذا ترجيح الشيخ ابن باز وترجيحه وغيره ايضا او ترجيح عدد من أهل العلم من المتقدمين والمتاخرين وبالمساله ثلاثة اقوال كما اساسيه قلنا ثلاثه اقوال اساسيه لان هناك اختلافا في بعض الاش التفصيلات حتى في المبدا الواحد يعني عند الحنفيه اختلاف في بعض التفصيلات في ويعني هناك تفصيلات والمراد هنا بالمس الذي ينقض الوضوء مس الرجل للمراه من غير حائل اما بحائل فلا لا تاتي المسألة اصلا مع ان المس من غير حائل محرم تعمده عرفت لكن لو رجل مس امراه بحائل حتى متعمدا متعمدا فهذا حرام بالاجماع ولا ينقض الوضوء بالاجماع شخص هناك من فوق الفياض وضع يده على امراه ليست وهي اجنبيه عنه ما حكم هذا ها وارجو الله لا يذهب الشباب باذانهم بعيدا عن الدرس خليكم في الحكم الشرعي فقط ترى تفهمون هم هناك ها ما حكم هذا حرام بالاجماع بالاجماع حرام ولا منطق اثنان ولا منطق فيها ما هل ينقض الوضوء لا ينقض بالاجماع فيما عدا وهذا ولهذا بعض النساء تريد ضد تضع ما تسلم بالايش بحائل ولا بحائل هذا ايش بحائل هل يمكن ت يلمس مراتك من هنا بحائل صحيح من هنا بحائل لا يصلح فلا يجوز هذا بلا غير حائل حرام ايضا بغير حائل حرام لا بحائل ولا بغير حائل طيب سؤال السؤال التالي اذا هذه مساله انتقاض الوضوء بمس من مرتكبا من الناس الجهله بناء على ثقافه الأفلام والكلام الفارغ يقول لا تنقض أو لا تنقض وابو حنيفه قال لا تنقض وابن محمد قال تنقد معنى انحام بالقول ومتوسط القول الاشد للام الشافعي هذا كلام سالب وخلط فادح فهمت نسموا بها العاده من الاشياء التي يعتادها الناس بالمناسبه الجلوس كما النبات في الحافلات وفي الوسائل المواصلات يجلس بجوال المراه ويلتصق بها وكان شيء حرام حرام حراما حرام هذا يجلس يلتصق وهكذا فتقول لك هناك حوائل وفق. هذا حرام حرام من اعظم اسباب الفتنه والسوء نسال الله العافيه او شخص يركب في الحافلة فتاتي امراه تلتصق به فرافقنا لا شأن لي التصق بنا او من ضغط التصق بكذا أو مالت عليه او وقف المتجاورين لا انت لا بد ان تراعي انك لا تلمس امراه باي جزء من بدنك لاي جزء من بدنها و ولو نزلت من تلك الحافلة انتظر حافله اخرى ما اندرج شيئا الا عوضه الله بخير منه ولو سرت المسافه تمشي هذا خير لك من ان ايش تمسى امراه لا تحل لك الحديث في معجم الطبراني الكبير من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه والحديث صححه صححه الالباني رحمه الله ولاغضه لان يطعن اكتبوا هذا الحديث لان يطعن في راس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امراه لا تحل له حتى لو بحائل حتى لو من فوق السياط ايضا فمن هذا التنبيه والتاكيد مني على امر فتنه النساء لماذا لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء والحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن الدنيا حلوة خضره وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء عرفت ولذا تجد اجهزه المخابرات العالمية تستعين بالإيش بالنساء لتمرير المخططات وكشف الاخبار و إلى اخره بطريقه من امن اقدر ما يكون على في مستويات لا تتصور ان الانسان اذا كان مستعدا للسوء والحرام يجي له يجي نسرب الالعاده بعد هذا السؤال التالي راي بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلا ثم يحضر المنبه للناس لايقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون ان يتوضؤوا وهكذا بعض النساء ايضا كما حكم ذلك افيدنا جزاكم الله بالخيرات الجواب انه ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا قد ازال الشعور يعني صرت لا تشعر فيخرج منك شيء وانت لا تشعر ويخليك شخص انت لا تشعر اما لو انك اغمضت عينيك وهكذا رايت اشياء يسيره ولكن اذا قال لك فلان قلنا نعم واذا خرج منك شيء انت شعرت لكن حصل هذا نوع عاس يسير امثل هذا لا يضر ولا ينتقد له طالما انك تشرب واضح بناروه الصحابي الجليل صفوان بن عسالان المرادي قضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يليهم الا من جناداه ولكن من غائط وبول ونوم اخرجها النسائي والترمذي واللفظ وصححه ابن خزيمه ولما روى معاويه رضي الله عنه على عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال العين كاء السد فاذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني العين هي كالوكاء الذي تربط به يعني يربط به فتحة الاخراج فاذا ما نام المرء استطلق الوكاء صار مفتوحا يمكن ان يخرج منه اي شيء بدون ان تجري هذا معنى الخبر وإن كان خبرا ضعيفا قال ابو أحمد بن طلراني وفي سنده ضعف لكن له شواهد تعضد حديث صفوان المذكور وبذلك يكون حديثا حسنا وفي هذا التحسين نظر لا يخفى عند اهل العلم بالحديث وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه تنتقض طهارته وعليه الوضوء فان صلى بغير وضوء إن صحه صلاته والوضوء الشرعي هو غسل الوجه مع المنبذة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الراس مع الاذنين وغسل الرجلين مع الكعبين ولا حاجة إلى الاستنجاء من النوم ونحو كريح يمس الفرجي واكل لحم الير الهدي كلها لا يحتاج فيها إلى الاستنجاء وانما يجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار من البول أو الغائط خاصة وما كان في معناهما يعني مما يخرج من السبيلين قبل الوضوء الاستنجاء يكون قبل الوضوء اما النعاس فلا ينقض الوضوء هذا الذي ذكرته قبل قليل لانه لا لا يذهب معه الشعور وبذلك تجتمع الاحاديث الوالده في هذا الباب والله ولي التوفيق طبعا هنا ضحته وهنا قد ياتي بخت الشافعيه ورا في في كيفيه انتقاد الوضوء لكن لا ندخل في هذا الان بعد هذا يقول ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبه بل هذا فيه تفصيل إذا كان شيء يسير او يعني إذا اذا اذا وجد ممكن قلت انا هنا تكون تامه اذا كان شيء يسير لا يزيل الوعية ولا يمنع الاحساس بوجود الحدث فلا يضر كالنائس الذي لا يسترق في نومه بل الحركة كما تمام مثلت الان وهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء هكذا إذا كانت الغيببة لا تمنع الاحساس الان كانه الغيبوبه تنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران او المصاب بمرض انقذه شعوره حتى صارت غيبوبه لاذا ينتقد وضوءك الاغماء كذلك المصابون بالصرع بالصرع هنا ايضا حاله من الغيبوبه لا ينتقد معها الوضوء هذا لم يذكرها الفقهاء ابدا في كتبهم ولعل احد لم يتكلم عنها في درس هذه حالة الغيبوبه التي تكون عند كثير من الاخوان حفظهم الله تعالى هنا فتجده مستيقضا متوضئا ووضؤه صحيح وصلاته صحيحة لكن ايش ليس معنا هذه نوع حالة الغيوبه انا لا لم على الكلام عليها في اي كتاب فقه او كذا فاذا يعني تعتبرون الاسناد في فمثل هذه الغيوبه تنقض الوضوء او لا تنقض ها فيما اعلم بالاجماع لا تنقض بارك الله فيكم لكن هذه لا تكتبوها في الدفاتر اللي عندكم هذه احفظوها عندكم في ال السؤال الثاني اذا توضأ رجل للسلام وقابل في طريقه نصرانيا أو يهوديا وصافحه فهل يبطل وضوؤه وما الحكم في دعوه مسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم طبعا هنا لا يجوز التعمير بنخض المسيحي لأنك لما تقول هو مسيحي تنسبه الى من الى المسيح عليه الصلاه والسلام وبعض الناس ايضا كانوا يعبرون عن اليهودي بالموسوي وهذا لا يجوز ايضا لا يجوز أن تقول موسوي ولا مسيحي لانك تتسبهم إلى المسيح وإلى موسى عليهما السلام وهما برئان من اليهود والنصارى بل تقول يهودي ونصراني وهذا اسمان ما تسمى بهما موسى وعيسى عليهما الصلاه والسلام يقول الشيخ إذا صافح المسلم النصرانيه أو اليهوديه أو غيرهما من الكفره فالمضموض لا يطهر بذلك ما لم يكن في يد واحد منهما نجاسه اذا صافحه مثلا وهو يشرب خمرا في يده خمر أو هو ياكل خنزير من قد يحصل هذا ان شخص ياكل الخنزير ويصاف فما لم يكن في يده نجاسه فالاصل ان مصافحته لا هذا كل شيء فالوضوء لا يقل بذلك وحتى اذا صافحوا في يدنا نجاسه لا تب لا, لا يقل الوضوء لكن عليه ان يغسل يده واما يقول لكنه ليس له ان يصافحهم يعني ان يبداهم بالمصافحة او ان يقصد الى مصافحتهم وليس له ان يبداهم بالسلام يعني لا يبداهم بالسلام ولا يبداهم بالمصافحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداو اليهود والنصارى بالسلام ولا لا تداوله اليهود ولا نصر العداوة والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فطرهم الى ضيافه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه والمصافحه اشد من البدء بالسلام لماذا نسلم وماذا يصافح فلا يبدأهم ولا يصافحهم إلا اذا بداوهم بالسلام فصافحو فلا باس بالمقابله لانه لم يبدا بمردمه تبداوا شئ نصرانيا بالمصافحه وهم ثم هو لا يصافحك او يتاخر في مصافحتك فهمت هذا يعني يريد قيدك او ما الى ذلك اذا انت لا تبدا لان هؤلاء نبدا هم هم الذين بدؤوا اما دعوتهم للوليمه وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل كما لكن سيغبابون سيحزنون فل يضرب رؤوسهم في الـ في, الـ في يعني في اصله بحائط فهمت هذا ماذا ماذا يريدون منك وماذا تريد منهم جسنوا وقال لا اريدهم عزيزا بدينك لا تكن ذليلا كن عزيزا بدينك متمسكا بالحق ولا تضعف لدعوات ال الضعفاء والمنهزمين والمسلوبين من المسلمين فهمت هذا الذين لا يعرفون ولاء ولا براء في عموم امرهم عرفت نعم راعي لا أقول لك كن متهاورا لاكن لماذا تصنع راعي الحكمة ولا بد وضع الشيء في موضعه بدون أن تخل بالاحكام الشرعيه واضح ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لان بعض الناس يفعلوا هذا لانه يخشى يحصل ان ان مثلا مديره في العمل يحوله ولو, ولو حصل لك ما حصل وخسرت ما خسرت لو كنت مثلا في وظيفه حكوميه وخسرتها ماذا الذي سيحصل قد يرزقك الله خيرا من هذا ونحن الحمد لله لسنا دعاه فتنه ولسنا دعاه ضرب النصارى في في الشوارع او ان كان يجب ان نقول هذا هو طريق حفظ ال الأمن حفظ حب الاما يمبغي لان المسلمين إذا عملوا النصارى بما ينبغي شرعا هم سينكمشون وسيعرفون قدرهم وبالتالي الكبير كبير والصغير صغير فلا الصغير يتطول على الكبير ولا الكبير يريد أن يعاقب الصغير أو أن يقول له يا ولد اعرف قدرك لانه يعرف قدره اليس كذلك وبها رايم شؤنه مستقره لكن المصيبه والمشكلة والفتنه لما يتطاول الصغير على الكبير والكبير ربما يضل غافلا ثم إذا التفظ في وقت يقول انت ايها الصغير اين وانزل وص... يا صحيح هنا تحصل المشاكل والضرب وما يسمى بالفتن الطائفيه ونحن لما ندعو الى هذا ندعو اليه اولا لاتباع هدي القران والسنه وندعو اليه مضاده واخمادا لكل فتنه طائفيه وابا اما شيخ الأزهر وامثاله فلا يؤججون الفتن الطائفيه من حيث لا يشعرون ولها يمكنون من حيث لا يدرون ونحن لا نعتبر بغفله الغافلين ولا بجهل الجاهلين بل نعتبر بالواقع اجعد احد من كنائسهم بأنفسنا. بانفسنا نخرج نحن الآن بدون سلطه ولي الامر لان الا فلاحكام قال ان العلماء من قديم ومن اخر من صنف في هذا شيخ الازهر في زمانه احمد بن عبد, بن عبد المنعم بن كتابه اقامه الحجج الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهره عرفت اه يعني لا لا يسأل. حسبنا الله ونعم الوكيل انا اقول هذا الكلام لماذا؟ لان بعض الناس اذا سمعوا منا هذا الكلام يقول أنتم تريدون كذا وتريدون التأجيج وتريدون الحرب بين المسلمين والنصارى أنت لا تدري شيئا أنت لا تفهم نحن نريد الا يحصل أن لا تحصل مشاكل ولا اقتتال ولا فتنه بين المسلمين والنصارى لكن كل يعرف حدوده هذه دولة الاسلاميه لا بد ان يكون فيها الإسلام ظاهره ولا يسول الاسلام بغيره والا فما سبحان الله اذا يكون دين الدوله الإسلام والنصرانيه من يقبل هذا وفي أي دولة في العالم يمكن أن يوجد مثل هذا إذا, إذا عندنا مغفلون يقولون لا مانع اكتبوا هذا قولوا هذا في بلاد الكفار لا يكتبون هذا في الدول الاسكندنافيه في الدنمارك ليس بدنا الدول الاسكندنافيه المتقدمه الملك هناك لا بد ان يكون هو اولا رئيس الكنيسه ومسؤول عنه والدين شيء رسمي في الدستور ولا بد أن يكون الملك ا ا نصرانيا وليس نصرانيا من اي مله بل لا بد ان يكون نصرانيا بروتستانت بالتفاصيل كما ما في في بريطانيا الملكه هناك لا بد ان تكون نصرانيه انجليكانيه على تفاصيل معين اذا توب نصرانيه كاثوليكيه لا يمكن لا يمكن نصرانيه كاثوليكي نصرانيه ارثوذكسيه من عند طواويس صنعاء لا يمكن. صحيح ايه هكذا يعني هم عندا فن نحن عند دين دين هنا ودي ديننا الحق نتمسك به صحيح كون ان اكثر الناس مغيبون عن ادراك هذا النصارى انصار ليسوا مغيبين انصار تصريحاتهم انهم يريدون ان يخلق يعني يمحو وجود الاسلام من النصر وهم اقليه شرذمه يقولون لا نريد أن نقيا ولا تسلا ولا شيخا ولا امراه ولا احدا ولا شيئا وهم كلامهم مسجل ومنشور ومكتوب ومتداول واقاموا دوله نصرانيه وكل النصارى على هذا من من يعرف النصرانية ومن يتمسك بشيء من هرائهم وضلالهم اليس كذلك هم هم, هم المتطرفون حقيقه نحن المتطرفون من المسلمين نحن اول المحاربين لهم بل نحن المحاربون الحقيقيون لهم لأن الآخرين من المسلمين الذين يتكلمون باسم الاسلام بالمناهج الفاسده هم كما رددت مرارا دعمه التطرف والارهاب اليس كذلك لما ياتي شخص يقول يقول المجلس المؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه نريد ان نحارب الفكرة التكفيريه ثم ياتون بتطورسا يلقي كلمه انت الفكرة الفكره التكفيريه بالكفار بالله اذا التكفيري يروا هذا ماذا يفعلون بالله إذا شباب متحمس جائل يرى مثل هذا الكلام يقول انظر اعداء الدين كلهم فكر تكفيري وهاته والكفار انا سانضم الى الفكر التكفيري اليس كذلك لذلك نحن نحارب التطرف ونحارب الارهاب ونحارب الفتن الطائفية لكن بالشريعه الإسلامية لا بالحلول المصطنعه والمخترعه والمبتدعه التي تميع الدين وتضيع المسلمين احفظوا هذا جيدا احفظوا هذا جيدا حتى لا يردد علينا شخص جاهل كلاما نحن لا نقبله قال ان دعوتهم للوليمه وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل فإن كان دعاهم لاجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم للإسلام فهذا لا غصه وهكذا ان كانوا ضيوفا أن يدعوهم إلى الطعام من أجل الصداقه والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك لأن بيننا وبينهم عداوه وبغضاء او عداوه عداوه وبغضاء كما قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قال لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله تخرنا بكم وبد بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الايه من سوره الممتحنه والله ولي التوفيق نبدا المسألة الأولى الخارج من السبيلين من دون اغائط وسائر الناقيات الخارج من السبيلين من دون اغائط وسائر الناقيات يعتبر نجسا ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاه اذا كان مستمرا المساله الثانية يستثنى من ذلك المني لانه طاهر استثنا من ذلك المني لانه طاهر ويجب فيه الغسل اذا خرج عن شهوه فان كان خروجه عن غير شهوه او جلب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاه مع الوضوء او جلب الاستنجاء فقط مع الوضوء فان كان خروجه لغير شهوه او جلب الاستنجاء فقط مع الوضوء مس المراه المساله الثالثه مس المراه في نقبه للوضوء خلاف والصواب انه لا ينقض الوضوء والصواب أنه لا ينقض سواء كان عن شهوه أو غير شهوه المسألة الرابعه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية المسألة الخامسه إذا صافح المسلمون النصرانيه او اليهودي أو غيرهما من الكفرة إذا صافح المسلم النصرانيه أو اليهوديه أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا ينقض بذلك لكن ليس له أن يصافحهم ولا أن يبدأهم بالسلام أو ليس له أن يبداهم بالسلام إلا إذا بداوه بالسلام فتصافحوه فلا باس بالمقابلة طيب المساله السادسه النوم ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا قد ازال الشعور اما النعاس فلا ينقض الوضوء لانه لا يذهب معه الشعور نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين